وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكف على نفسه وَمَن ٱوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا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 وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا فَتَنَّاكَ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما لََْ على الأعمَا حَجُ وَلَا علىلَأَعَجِ حَجُ وَلَا عَمَرضِ حَرجَ وَمَيْ يُقِع اللهَا وَرَصُ لَ يُدَخِيهُ جََّ يُدخه جََّاتٍ تَجرِيمِن تَ تحتهَ الأنهَا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ سَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلًّا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ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 وَكانَ اللهَّهُ بكُلِّ شيءَيئ عَمَا لََدَ صَدَقَ اللَّهُ رَسُ لَهُ الرؤِييا بِحََّّ لَتَدَخُل المَسْدِدَ الحَرَامَئِ شَ اللَّهُ آمِين آمِينَ محَّقينَ رُسكُمْ وَمُقَّرينَ لا تَخَاقُ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 محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا فَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ